وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ بُشْرَىٰهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ بُشْرَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّهْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوالها ومن الجبال جدد بيض وحم مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز رحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم وأمفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يربون تجاره لنتبو ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور